نزهه المؤمن للذات المؤمن للعباد نحمد الله وحده نحن كلنا على خطر نحمد الله وحده نحن كلنا على خطر نزهه المؤمن الفكر لذات المؤمن العباد احمد الله وحده نحن كلنا عنا خطا رب لا نه عمره اتق الله وما شعر رب لا نه عمره اتق الله وما شعر رب عيش قد كان فوق المنام رب عيش قد كان فوق المنامونق الزهر في خرير من العيون وظل من الشجر وسرور من النبات وطيب من الثمر في خرير من العيون وظل من الشجر وسرور من النبات وطيب من الثمر غيرت واهله سرعه الزهر بالغيان غيرت نحمد الله وحده ان في ذا لا معتبر نحمد الله وحده ان في ذا لا معتبر نحمد الله وحده ان في ذا لا معتبر إن في ذال عبرة للبيب إن اعتبر نحمد الله وحده إن في ذال ما اعتبر إن في ذال عبرة للبيب إن اعتبر نحمد الله وحده إن في uits نحمد الله وحده إن في ذا لما اعتبر إن في ذا لعبرة للبيب إن اعتبر إن في ذا لعبرة للبيب هذل مؤمن الفكر لذة المؤمن العبر احمد الله وحده نحن كلنا على خطر هذل مؤمن الفكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كلنا على خطا نحمد الله وحده ان في ذا لا معتبر نحمد الله وحده نحن كلنا على خطا نحمد الله وحده إن في ذا لا معتبر إن في ذا لا معتبر إن في ذا لا معت